بسم الله الرحمن الرحيم حامين عين سين قاف كذلك يوحين إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنتم عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآن عربيا لتزرأ أم القرى ومن حولها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 وَنَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويخدر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 ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم رهيب فلذلك فادعوا واستقم كما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 اهل الحق انا ان الذين يمارون في الساعه في ضلال بعيد الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ما كان يريد حرس الآخرة نزده له في حرصه وما كان يريد حرس الدنيا نؤته منها.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 فإن أعرض فما أرسلك عليهم حفيذا إن عليك إلا البلاء وإن إذا أذقن الإنسان منا رحمة فرحب بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم فإن الإنسان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 إنه عليٌّ قدير وما كان لبشرٍ أي يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء إنه عليٌّ حكيم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 وَإِنَّكَ لَتَهْدِينَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إلَّا اللَّهُ تَصِيرُ الْأُمُورُ